Sayfa 58, Ayet 71 71 Ya ahlel kitabini me telbisûne l-hakkâ bil-bâtini ve tek'tumûne l-hakkâ ve entum te'alamûn. Ya ahlel kitabini me telbisûne l-hakkâ bil-bâtini ve tek'tumûne l-hakkâ ve entum te'alamûn.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 يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطن وتكتبون تعلمون. يا تعلمون. يا الحق وأنتم تعلمون.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 يا ahlal kitab lima telbisouna'l haqqa bilbâtin wa tektumouna'l haqqa 72 ''Wa qala atta'ifatum min ahlil kitab aminu billezii unzile ala allezine aminu وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهنّ هال واقفروا آخرة واقفروا آخره لعلهم يرجعون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن نهار واقفروا آخرة واقفروا آخره لعلهم يرجعون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 واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقال الطائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهنّ نار واقفروا آخرة واقفروا آخِرَهُ لعلهم يرجعون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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن النهار واقفروا آخره واقفروا آخره لعلهم يرجعون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن النهار واقفروا آخره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 وقال طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره واكفروا اخره لعلهم يرجعون 71 72 يا اهل الكتاب لمتلبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق وانتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهنّ هار واقفروا آخرة واقفروا آخره لعلهم يرجعون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره, واكفروا آخره لعلهم يرجعون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون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 ولا تؤمنوا الا لمن تبع 72 73 a.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 فَتُمِّنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قل إن الهداهدا الله أي يأت أحد مثل ما أتيتم أو يحاجكم عند ربكم قل إن هدى الله أي يأت أحد مثل ما أتيتم أو يحاجكم عند ربكم قل الله أي يأت أحد مثل ما أتيتم أو يحاجكم عند ربكم قل إن الهداهدا الله أي يأتى أحد مثلما أو يحاججكم عند ربكم قل الله أي يأتى أحد مثلما أتيتم أو يحاججكم عند ربكم الله أي يأتى أحد مثلما أتيتم أو يحاججكم عند ربكم قل إن الهداهدا الله أي يأت أحد مثلما أتيتم أو يحاجكم عند ربكم الله أي يأت أحد مثلما أتيتم أو يحاجكم عند الله أي يأت أحد مثلما أتيتم أو يحاجكم عند ربكم قل إن الهداهدا الله أي يأت أحد مثلما أو يحاججكم عند ربكم قل إن هدى الله أي يأت أحد مثلما أتيتم أو يحاججكم عند ربكم الله أي يأت أحد مثلما أو يحاججكم عند ربكم قل الله إن يؤتى أحد مثل أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الله إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم 73a 73b ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. قل ان الهدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أو يحاجوكم عند ربكم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 73. Se. Ül. İn. N. F. A. Z. L. B. Y. E. D. I. L. L. A. H. Y. Ü. A. 73- E. H. M. E. Y. Y. Ş. A. V. A. L. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قل الله يؤتيه من يشاء والله الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 قل إن الفضل بيد الله يؤديه من يشاء والله واسع عليم قل إن الفضل الله يؤديه من والله واسع عليم قل إن الفضل الله يؤديه من والله واسع عليم Kul innel wallahu wasiun alim Kul innel wallahu wasiun alim 73b 73 الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قل إن الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او عند ربكم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 Kul innel fadla bi yedin lahi yudihihi bir rahmetihi men yaşa Wallahu zülfadlil azim Yahtassu bir rahmetihi yaşa Wallahu يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. يَخْتَصُّ برحمته ما يشاء والله العظيم. يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته ما يشاء العظيم. يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته ما يشاء والله العظيم. يختص برحمته ما يشاء والله ذو العظيم. يَخْتَصُّ برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته ما يشاء والله ذو العظيم. يختص برحمته ما يشاء والله ذو العظيم. يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم. Yahtassu bir rahmetihi men yaşa Wallahu zülfadlil azim 73-74 الفضل بيد الله يؤديه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء العظيم 75ا ومن اهل الكتاب من ان تمنه بقنطري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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقِلْطَر يؤدّه إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقِلْطَر يؤدّه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقِلْطَر يؤدّه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقِلْطَر إليك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 ve min ehlil kitabı men in te'ğmen hu bi'kintarin yürettihî ileyk. Ve min ehlil kitabı men in 74-75a Yahtassu bir rahmetihi men yaşâk. Wallahü zül ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤته إليك يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤته إليك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 ve min ahlil kitabı men in te'menhu bi kintârin yu ettihî ileyk. Yekhtassu bir rahmetihi men yaşâ. Wallahu zul fâdlil azîm. Ve min 75 ب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 75 a, 75 b. O, Kitabın ahlisi, in tanrını bilip, onu yanaştıranlardan biridir. O, in tanrını bilip, onu yanaştıranlardan biridir. O,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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ e n بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ q a l o l e y s a l e y n a f l l u m m i n s b i ذانك بانهم قالوا ليس علينا في الام نسبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ذانك بانهم قالوا ليس علينا في الام نسبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ذلذلك بانهم قالوا ليس علينا في الام نسبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الام نسبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ذالك بانهم قالوا ليس علينا في الام نسبيلا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الام نسبيلا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 Zalike bi ennehum kalu neyse aleyna fil ummiyine sebil ve yakuluna alallahil kezibe ve hum ya'lemun. Zalike bi ennehum kalu neyse aleyna fil ummiyine sebil ve yakuluna alallahil kezibe 75b 75c <Gülüyor>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 ومنهم من تَأْمَنْهُ تمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قَائمًا. <ذَلِكَ> بِأَنَّهُمْ قالوا ليس علينا في الامين سبيل ويقولون على الله الكذب وَهُمْ 76 بل ا من اوفى بعهده والتقى فان الله يُحِبُ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 بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين. بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين. بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين.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 yettişmiş beş c yettişmiş altı. "dahil k b a n h m q a l u l e y s a l e y n a f l l a m m i n s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 Bela من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأممين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Bela من أوفى بعهده واتقى الله يحب المتقين. 77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 76 77a Bela <Sessizlik> men aufa bi ahdihi wattafa inna Allah yuhibbu almuttaqin innal ladina yashtaruna bi Allahi la fil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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلا قلهم في الآخرة بل من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلا قلهم في الآخرة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 ولهم عذاب أليم, عذاب أليم .لا إلي أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يدركهم ولهم عذاب أليم أولئك لا خلاق لهم في الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يدركهم ولهم عذاب أليم علي <ده>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 اولائك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم اولائك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم أولئك لا خلاقلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكّيهم ولهم عذاب أليم أولئك لا خلاقلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكّيهم ولهم عذاب أليم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 Ula'ike la khalaqa lehum fil ahireti ve la yükellimuhumullahu ve la yanzuru ileyhim yevmel kıyameti ve la yüzekkihim ve -la -adab la lahum -la -yü -la -al -la -la adabun alim. Ula'ike la khalaqa lehum fil ahireti ve la yükellimuhumullahu ve la 77A, 77A-77B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 الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكّيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اولئك ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم Innalladheena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 77B 78A أولئك لا خلاق لهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب تحسبوهم من الكتاب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 Ulaika la khalaq lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawma kıyamati wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim wa in minhum no an la <gülme> 58 toplu halde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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ